بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزول والله وفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وَأِسْرَ النَّبِيُّ إِلَى عَادِ بعض السَّوَادِ حديثا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ فلما لما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى الى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فَإِنَّ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أَزْوَاجًا خيرا منكن مُسْلِمًا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات نوقوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلا عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمره كَفَىٰ أَن تُعَذِّبَ الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي يَوْمَ لَا يُخْذِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمِنْ نورهم يسع بين ايديهم وبئينان يقلون ربنا اتمم لنا نورا لنا انك على كل شيء يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين عليهم وما أقوم جهنم وبيس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. فخانتاهما فلم فَلَمْ عنهما من الله شيئا وكيل دخل النار مع وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة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 oni